ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني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 وَذُوقُ عذابَ الخلدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوسُ جَدَوْا وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ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 أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم, وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون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 إن في ذلك لآيات أَفَلَا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون